بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تنحر كل مرضعه عما ارضعت أَتَمَنُّ كُلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى أَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ الله شَدِيدٌ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيء طال مديد اتبع عليه أنه من تولاه فإن له يضله فإن له يضله ويهديه إلى عذاب السعي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 مغة مخلقة، مغة مخلقة وغير مخلقة، لنبيهن لكم ونقرف الأرحام ما نشاؤه إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلاً، ثم لتبنوه أشدكم. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنت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 119. وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد 110. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير 111. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنة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 مَن يَقْطَعْ فَإِنَّهُ بِرْهَلَ يَذْهَبَنَّ كَيْدُهُ هَلْ يَذْهَبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَذِرُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا آيَاتِنَا بَيِّنَات وَأَمَّا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والنصارى والمجوس والذين أشربوا إن الله يفصل بينهم إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من أعيد فيها أعيد فيها وذو عذاب الحريق إن الله يدخن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات 111. جنات تجري من تحتها الأنهار 112. يحلون من أساور من ذهب ولؤلؤا 113. ولباسهم فيها حرير 114. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحن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 ولقوه من عذاب اليم واذ بن وانى لابراهيم ما كان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر البيت وطهر بيت يالطائفين والقائمين وانركع السجود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 قال ما رزقهم من بهيمة الأعوام فكُلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثمَّ الَّيَقْضُ تَفْثَهُمْ وَالَّيُفْحُ نُذُورَهُمْ وَالَّيَتْقَوَّفُ بِالْبَيْتِ العَظِيمِ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 أَنفَاءَ لِلَّهِ غَيْر مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِك فِي اللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَلَّى مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِي بِهِ الرِّيَاحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقَ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 ولكل أمة جعلنا من سكلي الكرس من الله على ما رزقهم من بهيمة الأعناق فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين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 لله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنومها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دمها ولكن ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبر الله على ما هداكم وبشر المحسنين.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 وأصحاب مذين وكل بموسى فأمليت للكافرين ثم أخلتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي غالمة فهي خاوية على عروشها. وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وقلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها 114. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 115. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قضية أمليت لها وهي ظانمة ثم أخذتها ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الدعيم وما أرسلنا منه قبلك من الرسول ولا نبي إلا إلا إذا تمنا القَشْيَطَنُ في أُمْنِيَتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِ الشَّيْطَانُ فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ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 حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكر بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتُوا مَقْتُولِينَ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَرِزْقَنَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مَدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ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 أَمَّا الظَّالِمِينَ مِنَّا نَصِيبٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ من تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْغَيْظَ يَكَادُونَ يَسْتَكْبِرُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا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 وإلى الله ترجع الأمور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَفَعْلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلنا عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ بِاللَّهِ أَمِينٌ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فأقيم الصلاة وآت الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم هو مولك فنعم المولى ونعم النصير